حدثني يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدجال أعور إن الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كفر أو كافر هذا حديث ثلاثي الإسناد وهو على شرق الصحيحين ولكن في خلاف الحديث السابق الذي انه أعوار عين اليمنى وهذا فيه الشمال هذه المخالفة يعني هذا شد فيه الشدود طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه قال أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان تفرد به أحمد طريق أخرى عن انس رضي الله عنه قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا شعيب بن, بن الحبحاب عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال منسوح العين بين عينيه مكتوب كافر ثم تهجاها يقرأه كل مسلم كاف فراء حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن حميد وشعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ورواه مسلم عن زهير عن عفان عن عبد الوارث عن شعيب بنحوه طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه قال أحمد حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر ورواه البخاري ومسلم من حديث شعبة به شعبة من حديث شعبة به حدثنا عن سفينة حديث عن سفينة, عن سفينة رضي الله عنه قال أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا حشرج حدثنا سعيد بن, جهمان بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال امته هو اعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفره غليظه مكتوب بين عينيه كافر يخرج معه واديان احدهما جنه والآخر نار فناره جنه وجنته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء ولو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وذلك فتنه فيقول الدجال الست بربكم الست أحيي واميت فيقول له أحد الملكين كذبت فيسمعه أحد لا ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه فيقول له صدقت فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال وذلك فتنة ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك الرجل ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أثيق تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به ولكن في متنه غرابة ونكارة فالله أعلم من نكارة قوله لو شئت لسميت لكم سميتهم لكم ولأبائهم ملاك ما. لسلام أبا لسلامات اذا خلقهم الله جل وعلا من النور كذلك فيه مخالفه السابق نعم على كل حال حديث الدجال فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها ايضع الموضوع الكتوب. ولكن الذي فبينا يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أبصافه كما سبق إنه من أهمها وأظمها وأظهرها اختلاف الوقت كون اليوم يكون سنة واليوم الآخر يكون شهر واليوم الثالث يكون أسبوع هذا من أظهر ما, ما يكون وهذا من آيات الله جل وعلا التي فيها يؤذن بنهايه هذا الكون انه اذن بالانتهاء وكذلك كونه مثلا يتكلم الارض وتنبت والماء والسماء تمطر هي ابتلاء اما ان يكون معه ملائكه والملائكه لا تكون مؤيده للباطل ابدا الملائكه تؤيد الحق تاتي به يكون اللي معه شياطين كما قال الله جل وعلا أخبركم على من تنزل الشياطين على كل أفاك نذيب فهم فهو اللي معه الشياطين يعينونه على باطله نعم حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يعقوب ابن سفيان الفسوي في مسنده حدثنا يحيى بن بكير حدثني خنيس بن عامر ابن يحيى المعافري عن أبي قبيل عن جناده بن أبي أمية أن قوما دخلوا على معاذ بن جبل وهو مريض فقالوا له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنسه فقال اجلسوني. فأخذ بعض القوم بيد بيده وجلس بعضهم خلفه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني أحذركم أمره إنه أعور وإن ربي عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه الكاتب وغير الكاتب هو جنة ونار فناره جنة وجنته نار قال شيخنا الذهبي تفرد به خنيس وما علمت فيه جرحا وإسناده صالح يقوله يقرأه كل, كاتب كل مؤمن كاتب وغير كاتب نقصد بالكاتب الذي يقرأ الكتاب ويكتب وغير الكاتب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ومعنى هذا أن هذا من رحمه الله جل وعلا يبين للمؤمنين ثم قوله كل مؤمن يدل على أن غير المؤمن لا يتبين له شيء لا يتبين له هذه الكتابة مع أن قوله للناس أنه ربهم هذا من أعظم الكذب وأظهره ولكن قد يخفى على الجهله الذين ليس عندهم عقول وليس عندهم افكار يفكرون بها في آية الله وخلقاته ولهذا صارت فتلته عظيمه وقوله انه عظى معه جنه ونار فاذا تخيل يخيل للناس تخيلا أنها جنة وليست في جنة يعني يأتي مثال بمثال ذلك فهو يخفى على من لم يكن له بصر في آيات الله وفي ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من الفتن ولهذا قال فجنته نار وناره جنة وجاء في الحديث الذي في الصحيح لمن رآه منكم فليغمض عليه عينيه وليشرب من ناره فإنه ماء بارد ما يدل على أن ذلك مثال يعني أنه يكون في نظر الناس جنة وهو في الحقيقة ليس بجنة ولا يكون في نظر كل أحد وإنما يكون في نظر الذين ليس عندهم ميز وعندهم علم به مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فتنته كبيرة ولهذا كما سبق أمرنا بالاستعادة من فتنته في كل صلاة وقد قال بعض العلماء إن الفتنة التي أمرنا بالاستعادة منها في كل صلاة تنقسم إلى قسمين فتنة وفتنة الدجال بمعنى الدجل والكذب وقلب الحقائق وهذه يدخل فيها كل مبطل أراد إبطال الحق وإظهار الباطل ذو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامه والثاني القسم الثاني هو الدجال بعينه الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اعلمه الله انه يكون في اخر الزمان يكون يامر امته من اول الامر بان يستعيذوا من فتنه الدجال يكون لامرين احدهما ان يتقرر ذلك عندهم انه, إنه فتنته عظيمه والثاني أن كل من جاء بالدجل والكذب والتزوير وقلب الحقائق وإرادة ابطال الحق وإظهار الباطل أنه يكون داخلا في ذلك فيستعاد من شره ومن فتنته آه. حديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا زهير عن الأسود بن قيس حدثني ثعلبه ابن عباد العبدي من أهل البصرة قال شهدت يوما خطبة لثمره ابن جندب فذكر في خطبته حديثا في صلاة الكسوف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف فقال وانه والله لا تقوم الساعه حتى يخرج ثلاثون كذابا اخرهم الاعور الدجال ممسوح العين اليسرى كانها عين ابي تحيا وانه متى يخرج او قال متى ما يخرج فانه سوف يزعم انه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله ثلث ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله وقال الحسن وقال الحسن بثيء من عمله ثلث بشيء وقال الحسن بسيء من عمله سلف وإنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس ويزلزل ويزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله حتى إن جذم الحائط حتى إن جذم الحائط وأصل الشجرة ينادي يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله وليس يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في العلم فتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم شهد خطبة تمره مرة أخرى فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها وأصل هذا الحديث في صلاة الكسوف عند أهل السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم في مستدركه أيضا وقال شيخنا الذهبي في كتابه نبأ الدجال سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمرة مرفوعا الدجال أعور عين الشمال عليها ضفرة غليظة قلت وليس هذا الحديث من هذا الوجه في المسند ولا في شيء من الكتب السته وكان الاولى بشيخنا أن يسنده أو يعزوه إلى كتاب مشهور والله الموفق حديث آخر عن سمرة قال أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال عليها ظفره غليظة وإنه يبرئ الأكمة والابرص ويحيي الموتى ويقول للناس أنا ربكم فمن قال أنت ربي فقد فتنا ومن قال ربي الله حتى يموت فقد عصم من فتنته ولا فتنة بعده عليه ولا عذاب فيلبس في الأرض ما شاء الله ثم يجيء عيسى بن مريم عليهم السلام من قبل المغرب عليهم عليهم. ثم يجيء عيسى ابن مريم عليه السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته عيسى بن مريم ينزل من السماء لا يتم جيب المغرب نعم هو يروي حديث آخر الآن يناقب رجل. قال مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة وقال الطبراني حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان بن جعفر السميري حدثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب ابن سليمان حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب عن أبيه عن جده ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن المسيح الدجال أعور عين الشمال عليها ظفره غليظة وإنه يبرئ الاكمه والأبرص ويحيي الموتى ويقول أنا ربكم فمن اعتصم بالله فقال ربي الله ثم ابى إلا ذلك حتى يموت فلا عذاب عليه ولا فتنة ومن قال أنت ربي فقد فتن وإنه يلبث في الأرض ما شاء الله ثم يجيء عيسى بن مريم من المشرق مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته ثم يقتل الدجال حديث غريب إنه غريب هذا والذي قبله طب لا مغرب هذا من المشرق هذا سوارب مش فيها الحديث الدجال بقع حديث جابر وطريقه الله عن جابر كثيره هناك حديث عن جابر رضي الله عنه قال الامام احمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن زيد يعني ابن اسلم ألغي إيه. الغيها كلها إيه. ندخل في الحكمه في عدم تصريح اسم الدجاج في القران م. الحكمة من عدم تصريح باسم الدجال في القرآن. وقد سأل سائل سؤالا فقال ما الحكمة في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء كيف لم يذكر في القرآن ويحذر منه ويصرح باسمه وينوه بكذبه وعناده فالجواب من وجوه أحدها أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع, نفس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية قال أبو عيسى الترمذي عند تفسيرها حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب او من مغربها ثم قال هذا حديث حسن صحيح الثاني ان عيسى ابن مريم ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما تقدم وكما سياتي وقد ذكر في القرآن نزوله في قوله تعالى وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله رسول الله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 وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله تعالى قبل موته عائد على عيسى أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافا متباينا فمن مدعي الإلهية كالنصارى ومن قائل فيه قولا عظيما وهو أنه ولد زانية وهو وهم اليهود ومن قال إنه قد قتل وصلب ومات إلى غير ذلك فإذا نزل إلى الأرض قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه من الافتراء وسنقرر هذا قريبا وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال مسيح الضلاله وهو ضد مسيح الهدى ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر في موضعه لا يكفي هذا الجواب الثالث, كلها... نعم. نعم. ثالث إيش. الثالث أن الدجال لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارا له حيث إنه ادعى الإلهية وهو بشر وهو مع بشريته ناقص الخلق حقير وذلك ينافي جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان أمره عند العرب أحقر من أن يذكر واصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر جواب أيضا نعم يعني فيه إبليس ذكر في القرآن كثيرا وهو من أخبث منه وكذلك في العون وشياطين الإنس ذكر منهم من ذكر باسمه هذا لا يكفي جواب ولكن الجواب الصحيح أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه وبينه ووضحه ولا فرق بين كونه ذكر في القرآن أو ذكر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله جعل له البيان الذي يبين للناس فيه ما نزل إليه قد قال صلى الله عليه وسلم إن أوتيت القرآن ومثله معه فيوشك أن أحدهم مثل ياتيه الحديث من حديثي أو خبر من حديثي فيقول ما نعرف هذا ما جاءنا في القرآن قبلناه وما لم يأتي بالقران لا نقبل. لا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول فالذي يقوله الرسول ويبينه ما في فرق بين كونه من كلام الله الذي يتلى أو من كلامه الذي أوحاه إليه فلا فرق بين هذا وهذا هذا هو القول الصحيح أما كونه أشير إليه شارات بعيدة فهذا ما يكفي لبعضهم يقول انه أشير إليه بقوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا ما يفهمه إلا النوادر هذا الذي يقول إنه فتنة عظيمة يجب ان يبين ويوضح نقول بينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان ووضحه غاية الايضاح الذي لا يقبل ما قاله الرسول لا يقبل ما قاله الله جل وعلا يكفي هذا نعم, نعم. قال فان قلت فقد ذكر فرعون في القرآن وقد ادعى ما ادعاه من الالهيه والكذب والبهتان قال انا ربكم الاعلى وقال يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فرعون وقبله ابليس وبقله النمرود اللي قال اني احيي واميت وغيرهم من من هما من شياطين ابليس فالله ذكر بهذا هذا القران الشيء الذي ينفع الناس و حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القرآن لا فرق بينهما من ناحية وجوب الإيمان والقبول قبول ما جاء به وجوب الإيمان به كله واجب يجب أن لا يفرق بين هذا وهذا نعم شيخ إن شئت أعرفت عن الجواب وذخرت على ما يعصم من الدج أقول إن شئت قفزت وذهبت إلى ما يعصم من الدج أكره بس أكره, أكره. فكره اكرر لا لا اكرر اكرر ما ذكر معي عصمه الدجال اكرر اكرر اللي عندي نعم قال في الجواب ان امر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل وامر الدجال سياتي وهو كائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعباد فترك ذكره في القرآن احتقارا له وامتحانا به إذ أمره وكذبه أظهر من أن ينبه عليه ويحذر منه وقد يترك ذكر شيء لوضوحه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قد عزم على أن يكتب كتابا بخلافة أبي بكر الصديق من بعده ثم ترك ذلك وقال يا ابا الله والمؤمنون إلا أبا بكر فترك نصه عليه لوضوح جلالته وعظيم قدره عند الصحابة تركه لأنه علم أن المسلمين سيتفقون عليه ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر فرأى أن هذا أبلغ مما لو كتب كتابا تبعونه نعم قال وعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يعدلون به أحدا بعده وكذلك وقع الأمر ولهذا يذكر هذا الحديث من دلائل النبوة كما تقدم ذكرنا له غير مرة في مواضع من هذا الكتاب وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافيا عن التنصيص عليه وأن الأمر أظهر وأوضح واجلى من أن يحتاج معه إلى زيادة إيضاح على ما في القلوب مستقل لا عجيب وهل في إيضاح أكثر من هذا الإيضاح الذي أوضحه الرسول صلى, الله, صلى الله عليه وسلم لا في أكثر من هذا وصف, وصف حاله وصف ما معه وصف أنه, أنه أعور وأنه يقول كذا وأنه يفعل كذا هذا تفاصيل بينه واضحة فلا عذر لمن حد عدل عليه عنها وقال انا لا أصدق إلا إذا كان القرآن ينزل به أو قال لماذا ما نزل في القرآن وليس كل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نزل به القرآن أو ما أخبر به وقد أخبر بأشياء عظيمة جدا ما ذكرت في القرآن وهي كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم قال فالدجال واضح الذم ظاهر النقص بالنسبه إلى المقام الذي يدعيه من الربوبيه فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين من أن مثل الدجال لا يخفى ضلاله عليهم ولا يهيضهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ولرسوله وتصديقا للحق وردا للباطل ولهذا يقول ذلك المؤمن الذي يسلط عليه الدجال فيقتله ثم يحيه والله مزدت فيك إلا بصيرة أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من هذا أنه سمع خبر الدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها وقد أخذ بظاهره إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي للصحيح عن مسلم فحكى عن بعضهم أن الخضر عليه السلام <تصفيق> وحك... <تصفيق> نعم نعم فحكى عن بعضهم أنه الخضر عليه السلام وحكاه القاضي عياض عن معمر في جامعه وقد قال أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه بإسنادهم إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعله سيد ركه مرآني وسمع كلامي سبق أن هذا غير صحيح وأن الخضر مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء أنه إذا بعث نبي أن يؤمنوا به ويتبعوه لو كان موجودا لزم أن يأتي إلى النبي ويتبعه ويقاتل معه ولكنه غير موجود أما ما يتناقل عند يتناقل عند الناس ويترأون هذه إما أمور يعني تكون مظنونة في بعض مرأىه أو تكون من الجن المؤمنين الذين مثلا قد يظهرون إلى لبعض الناس ما معاونه أو دفاعا عن أمر من أمر الله ما أشبه ذلك إن الجن منهم المؤمنون الذين يقاتلون في سبيل الله نعم قال وهذا مما قد يتقوى به بعض من يقول بهذا ولكن في اسناده غرابة ولعل هذا كان قبل أن يبين له صلى الله عليه وسلم من أمر أن يبين, يبين له ولعل هذا كان قبل أي يبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدجال ما بين في ثاني الحال والله أعلم وقد ذكرنا في قصة الخضر كلام الناس في حياته ودللنا على وفاته بأدلة أسلفناها هنالك فمن أراد الوقوف عليها فليتأملها في قصص الأنبياء من كتابنا هذا والله أعلم بالصواب مما يدل على وفاته. قوله صلى الله عليه وسلم رأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة بعد مئة سنة إن كان هذا عن عموم ولا يأتي إلا شيء خاص وقد يقول الخاص يقضي على العام نعم ذكروا ما يعصم من الدجال فمن ذلك الاستعاذة من فتنته فقد ثبت في الأحاديث الصحاح من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة وأنه أمر أمته بذلك أيضاً. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم رضي الله عنهم قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي والاستعادة من الدجال متواكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حفظ آيات من صورة الكهف كما قال أبو داود يعني أولها وآخرها ولكن هذه أسباب إذا اعتصم الإنسان بها مع لجوء لجوءه إلى الله عصمه الله جل وعلا ولكن الذي يريد الله فتنته مهما كان يفتتن وإن كان عنده علم ولهذا سبق أن ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم من سمع به منكم فلينأ عنه فإن الرجل يأتي إليه واثقا بعلمه أو بإيمانه ثم لا يزال حتى يتبعه وهكذا الفتن كلها ينبغي الإنسان يبتعد عنها لأن القلوب تفتن في أيام الفتن والمحن وقد يتبين الإنسان يعني يظهر للإنسان الشيء الذي هو خلاف ما أخبر به وجاءت الحديث أو الآيات بالتحذير منه ولا تتبين الأمور إلا بعد انكشاف الأمر وإزالته ولهذا يقع ناس كثير في الفتن ثم فيما بعد يتبين لهم أنهم أخطأوا هكذا شأن الفتن كلها ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان إذا أمكن نعم قال نعم. ومن ذلك حفظ آيات من سورة الكهف كما قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة حدثنا سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكه عصم من فتنة الدجال قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتاده إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف وقال شعبه عن قتاده من خواتيم خواتيم عكس الأول يعني من آخرها عشر آيات من آخرها وهذا يكون عشر آيات من أولها ولكن جمع بين هذا أنه من أولها وآخرها خواتيمها ومبدأها نعم قال الحفظ مجرد الحفظ ما يكفي لا بد ان يكون حفظ مع ايمان واعتصام بالله جل وعلا فدون مجرد الحفظ لا يكفي بالاصمه من ذلك نعم على كل حال يعني فتنه الدجال عظيمه ولكن الدجال عمره محصور وقليل ليس طويلا والذي يدركه من الناس يعني من هذه الامه يعني سيرون فتا عظيمة قبل الدجال لأن له مقدمات وعنده أمور هائلة لهذا لا ينفع إلا الالتجاء إلى الله جل وعلا والاعتصام بالعلم العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي ذكرت أنها تكون قبله ان الفرات يحسر عن جبل من ذهب يقتل الناس عنده فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ولا ينجو منه إلا واحد وهذا الحديث يعني ليس حديثا واحد حديث كثيرا هو بالصحيح وقال من حضره لا يأخذ منه شيء وأشياء أخرى من هذه الأمور مثل الكلام الجمادات وغيرها كثير يعني كثير وكلها من مقدمات يوم القيامة ولهذا هو من الآيات الكبيرة يعني خروجه ثم قد ذكر أنه من اليهود يهودي هو ويتبعه اليهود واليهود ينتظرونه الآن وزعموا أنه سيخرج في سنة الفين واثنين وثلاثين ميلاديا وذكره في كتبهم وعندهم فيما يقوله علماءهم منتشر ولكنهم يسمونه وحيد العين ويسمونه المسيخ بالخاء ليس المسيح قلنا المسيح، وهم ينتظرونه الآن وهم بانتظاره فالمقصود أنه يعني الكلام السابق يقولون أنه ذكر في القرآن دام انه ذكر في الكتب السابقة التوراة ينزلها الله جل وعلا وقد يكون في غيرها وكذلك ذكره خاتم الرسل وبيناه وبين وصفه وحاله وما يكون معه هذا من أعظم البيان أشده ولا يزن أن يذكر في القرآن ما هو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في كتاب الله نعم قال وقد رواه مسلم من حديث همام وهشام وشعبة عن قتاده به بألفاظ مختلفة وقال الترمذي حسن صحيح وفي بعض رواياته الثلاث آيات من أول سورة الكهف ورواه أحمد عن يزيد بن هارون وعفان وعبد الصمد عن همام عن قتادة به من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وكذلك رواه عن روح عن سعيد عن قتادة بمثله ورواه عن حسين عن شيبان عن قتادة كذلك وقد رواه عن غندر وحجاج عن شعبه عن قتادة وقال من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ومن ذلك الابتعاد عنه فلا يراه فإن من رآه افتتن كما تقدم في حديث عمران بن حسين من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن المؤمن ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات يبعث. لما يبعث به يعني الشبهات التي عنده نعم. قال ومما يعصم من فتنة الدجال سكن المدينة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى فقد روى البخاري ومسلم من حديث الإمام مالك رضي الله عنه عن نعيم المجمر مجمر المجمر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال البخاري حدثنا عبد العزيز. لكن سبق أن المدينة ترجو بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة والناس الآن جاهزين للأمور الغريبة. إذا الشيء شيء المستغرب يهرعون إليه ويجمعون الذهاب إليه ولا يتخلف إلا القلة من الناس وما لم يصل مثل ما وصل إليه الدجال فإذا سمعوا مثل إنسانا يقولوا يحيي يحيي ويميت أو انه يقول للسماء أمطر فتمطر والأرض أمبتي فتنبت وما أشبه ذلك أشك أن هذا من الدوائي للاطلاع عليه حب الاطلاع يأتون إليه وقد جرب الناس هذا الشيء إنه إذا جاء شيء أقل من هذا بقليل تجدهم يتجمهرون ويجمعون على الذهاب إليه للفرجة للتفرج والإنسان مجبول على حب النظر إلى الشيء الغريب نعم قال وقال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان وقد روى هذا جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وانس بن مالك وسلمه بن الاكوع ومحجن بن الأدرع كما تقدم ومثل ذلك مكة أيضا ما يدخل الدجال وليس هذا إلا من فضل الله وحمايته لبلد رسوله والبلد الحرام الذي فيه بيته وإلا الناس عاجزون عن الحمايه في ذلك الوقت وإنما تحميهما الملائكة ولا يستطيع أن يأتي إليهم ولكن من أراد الله بتنته ولو كان في قبره نعم قال وقال الترمذي حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الدجال المدينه فيجد الملائكه يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال ان شاء الله تعالى وأخرجه البخاري عن يحيى بن موسى وإسحاق بن عيسى عن يزيد بن هارون به ثم قال الترمذي هذا حديث صحيح وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس ومحجن وأسامة وسمره وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة تمنعه الملائكة لشرف هاتين البقعتين فهما حرمان آمنان وإنما إذا نزل عند سبخة المدينة ترجف بأهلها ثلاث رجفات إما حسا وإما معنى على القولين فيخرج إليه كل منافق ومنافقة فيومئذ تنفي المدينة خبثها وينصع طيبها كما تقدم ملخص سيرة الدجال لعنه الله يك يك